فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَتَرَاتْ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنعَبْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِي الْعَوْنِ وَمَا العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كل تقنين قال لمن حولوا ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي ورسلا إليكم لمجنون والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتقذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي كعبان مبين ولزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حونه إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسشره فماذا تأمرون قالوا